نحن لم نقل أننا سنضع في الدستور مادة تمنع ترشح الإخوة المسيحية الترشح في الدستور المصري على أساس المواطنة المواطن المصري متساوب الحق والواجبات ولا يقال له ما هو دينك لكي تترشح